كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلز المجرمون ولم يكن لهم شركاء شفاع وكانوا بشركاء كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة محبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فَسُبْحَانَ ٱلَّذِى يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينًا يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَيُحْىِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا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 من خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن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 وله من في السماوات والأرض كل له قالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيبه وهو أهول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 دَاعُوا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَطْفُو بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من عبل يربوا فيه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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فان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 لِرِيَاحٍ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَوِّبِقَفٍ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْنٍ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ أُسْلًا إِلَى قَوْمٍ فَجَاءَهُمْ اينات فان تقدمنا من الذين اجرم وكان حقا علينا نصر المؤمن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 فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشئون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبنسين فآخرون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 بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا وَمَا وما أنت بهادي العم عن ضلالتهم إن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 قوته مزال من بعد قوته ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة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 يَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الصَّالِحُونَ مَا ظَلَمُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الذين كفروا إن آتكم إلا مبطلون كذلك يطمئن الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخف النج الذين لا يقين